أعرفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعبهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِمْطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, جاءوك فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُونَ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 ولو اننا كتبنا عليهم ان قتلتم انفسكم او اخرجتم من دياركم او خرجتم من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يطلبون لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَذْكِيرًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ إِلَّا عَذَابًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَن رَقِيَ إِلَى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله يا الصالح وحسن اولىك رفقا ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله فقط من الله وكفى بالله عليم يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثم باكن اويا في وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئًا فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعْهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَنْ لَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ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 وَنه يقاتٍ في سَ مِلهِ فَيُقَة أَ يَقُ لِ فَيقةأَْ يَغْ لِ فَصَوْفَ نُؤتيهأَجعَغْم وَمَا لكمُ لا تُقاتِون فيِي سَابِم بِن وَن والمستضعفين من الرجال والنساء والندام والمندان الذين يقولون ربنا الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه انها وَجَعَلْنَا مِن نَّدٍ كَوَلْعَوْا وَجَعَلْنَا مِن نَّدٍ نَّصْرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا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 وَنَنَا سَكَفَشَتْ لَنَا او اشَد خُشُوعا وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا فالدنيا فاني قل متاع الدنيا فاني والاخره خير مما ادقا والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيله اينما تكونوا كُل لوت ولو كنتم في بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ الله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للنفس رسولا وكفى بالله شهيدا